ليش رب العالمين أحيانا يبتليك ويبتليني ويبتل الناس لحكم سبحانه كثيرة جدا هو الحكيم تبارك وتعالى لكن خذ هذه الفايدة علشان إذا صارت لك مصيبة يوم الايام أو إذا كنت الحين أنت تحس بهم وغم من مشكلة عندك تعرف ليش رب العالمين ابتلاك فترتاح الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء ليستخرج به الدعاء يعني الله يبتليك ويسمع صوتك أنت من زمان ما قلت يا رب ولا رفعت يدك ولا بجيت عند ربك الله يحب يسمع صوتك يحب يشوفك ذليل يحب يشوفك تذكّره وتدعوه وتلح عليه مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله يعني لو ما هالمصيبة هذه طرى يمكن أنت ما رفعت يدك وكنت ناسي ربك فرب العالمين بس يسمع صوتك يب اسمك تدعوه وراح يعطيك وراح يفرج عندك.